أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد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 ب رحيم وجعلنا في ذرية من والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتارهم برسلنا قَفَّ بَيْنَ ذِي عِيسَىٰ وَمَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مِنْ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 الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وَأَنَّ الفضل بِيَدِ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.